يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن هم العدو حقا فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه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 ورايتهم يعرضون عما امروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والاذعان له سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين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 وليست لعبد الله بن ابي واصحابه ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولما بين الله حرص المنافقين على البخل بالإنفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وامرهم بالانفاق في سبيله فقال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 فَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَكُنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ صَلُحَتْ أَعْمَالُهُمْ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَفْسًا إِذَا حَضَرَ أَجَلُهَا وانقضى عمرها والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من اعمالكم وسيجازيكم عليها ان خيرا فخير وان شرا فشر